ذلك الكتاب لا ريب فيه ندل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنا ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العين القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذل به يشفع عنده إلا بإبنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسَيَعْكُرُ سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا رَهُوَاللَّعْلِيُّ الرَّاضِيُّ لَا إِكْرَاهٍ فِي الْأَئِمَنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْبِ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّعَوَةِ وَيُؤْمِن مِن اللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ مِنْ عُرُوَةِ الْوَثْقَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه عاسبكم به الله يَأوَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَب بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَطَانَ أَوْفَرَ لَكَ رَبَّنَا وإليك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 ربنا ولا تحملنا ما لا طوقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا وعفو عنا واغفر لنا ورحمناه ورحمنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عالدتم حريس عليكم بالمؤمنين روف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم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 ومن شر غاسق إذا وقّب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسن إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ لَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الوَسَاسِ الْخَنَاسِ الذي وسوس في صدور الناس من الجن والناس <أستغفر الله, <العظيم> استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بأي عالسماء وال earth وما بينهما من جميع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي واتوب إليه إسم الله الذي لا يغوه مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إسم الله الرحمن الرحيم إلهي المدعو بكل لسان والمقصود في كل عام إلهي أنت قلت ادعوني استجبلكم فها نحن متوجهون إليك بكلياتنا فلا تردنا واستجب لنا كما وعدتنا إلهي أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان وكيف البراع عنك وأنت الذي قيتنا طائف الإحسان إلهي إني أخاف أن تعذبني بأفضل أعمالي فكيف لا أخاف من عقابك بأسوأ حالي إلهي يعق جمالك الذي فتت به أكباد المحبين وبجلالك الذي تعيرت في عظمته الباب العارفين إلهي يعق حقيقتك التي لا تدركها الحقائق وبسر سر كالذي لا تفي بالإفصاح عن حقيقته الرقائق إلهي بروح القدس قد رائرنا وبروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلص معارفنا وبروح يميائي وبروح أبينا آدم اجعل أرواحنا صابحات في عالم الجبرود واكشف لنا عن حوائل اللابود إلهي بالنور المحمد الذي رفعت على كل رفيع مقامه وغربتك فوق خزانة أسرار ملوهيتك أعلامه افتحنا فتحا صمدانيا وعلما ربانيا تجميل رحمانيا وفيا إحسانيا إلىه تولني بهدايتي والرعايتي والحماية والكفاية إلىه تباع علي توبة مصوحا لا أنقسو عقدها أبدا واحفظني في ذلك لا أكون بها من جملة السعداء إلهي ثبتني بحمي سرارك القدسية وقووني بإمداد من عندك حتى أسير به إلى حراتك العليه وثبت اللهم قدمي على سرارك المستقيم وطريقك القويم إلهي جل لنا هذا الظلام أن جلالك أستارا وأفصح وأفصح السبحا أن بديع جمالك وبذلك استنارا إلهي حمّني بالأوصى الملكية والأفعال المرضية إلهي حلالنا بكركا في الأسعار وحس تخضعنا أنا أعتابك يا عزيز يا جبار إلهي حل بيني وبين من يشغلني عن شغني في علي من الأسرار التي خبأتها في منيع سرادقاتك إلهي حلنا إزار الأسرار عن هدوم إلهي طفت عقول الشاق بما شهدتهم من سنايا مارك مع وجود يستارك فكيف لم كشفت لهم عن بديع جمالك ورفيع جلالك إلهي خصني بمددك الصبوعي لوحدي لذلك لطبي وروحه إلهي دائما دواء من عندك كي يشتفي به ألم قلبي وأصلح مني يا مولاي ظاهري ونبي إلهي دلني على من يدلني عليك وأوصني إلى من يوصلني إليك إلهي ذابت قلوب العشاق من فرض الغرام وأقلقهم إليك شديد الوجد والهيام فتعطف عليهم يا عطف يا روف يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم رقق حجاب بشريتي بلا طائف إسعاف من عندك لا أشهد بما انطوت عليهم من عجائب قديس إلهي عدني برداء من عندك حتى أحتجب به عن وصول أيدي الأعداء إليه إلهي زين ظاهني بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنه زين سري بالأسرار وعن الأغيار فصلهم إلهي سلمنا من كل الأسواه وكفنا من جميع البلاء وطهر أسرارنا من الشكوى وألسنتنا من الدعوى إلهي شرف مسامعنا في خطابك وفهمنا أسرار كتابك وقربنا من أعتابك وامنحنا من نبيل شرابك إلهي صرفنا في عالم الملك والملكوت وهيئنا بقبول يسرى للجبروت وافر علينا من رقائق دقائق الله موت إلهي ورب تعناق إلهي ضربت أعناق الظالمين دون الوصول إلى صاحات حضراتك حضراتك العليه وتلذذوا بذلك فطاب بعيشتهم المرضية إلهي طهر سريرتي من كل شيء يبعدني عن حضراتك ويقضعني عن لذيذ مواصلاتك إلهي طمئي إلى شرب حمايك لا يخفى ولهي بقلوبنا إلى مشاهدة جمالك لا يطفى إلهي يعرفني عقائق أسمائك الحسنى وأطلعني على تقائق تقائقي معارفك الحسنى معارفك الحسنى وأشهدني خفية جليات صفاتك وكنوز أسرار ذاتك إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد فنسألك بغناك المطلق أن تغنينا بكع إنا آتونا أن بك قنًا ولا فقر بعده إلا إليك يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنك فتحت أقفال قلوب أهل الاختصاص. وخلصتهم من قيد الأقفاص فخلّي سرايرا من التعلق بملاحظات سواك نفلنا عن شهود نفوسنا عتى لا نشهد إلا عباك إلهي قد جئناك بجمعنا متوصلين إليك في قلوبنا متشفعين في غفران ذنوبنا فلا تردنا إلهي كفانا شرفا أننا قدام هورتك رفي عبادك إلهي لو أردنا أن يعرض عنك ما وجدنا لنا سواك فكيف بعد ذلك نعرض عنك إلهي لبثنا بجنابك خاطعين وعلى اعتابك واقعين فلا تردنا يا علي يا حكيم إلهي محص قلوبنا بظهور آثار اسمك الغفار همح من دمان الأشقياء شقينا واكتبه عندك في دوان الأخيار إلهي نحن الأسرار فمن قيودنا فأطلقنا ونحن العبيد فمن سواك فأطلقناه واعتقنا يا سند المستندين ويا رجا المستجيرين الهنا والاله كل مالوه ورب كل مرهوب وسيد كل ذي سياده لغايه مطلب وغاية مطلب كل طالب نسألك بأهل عنايتك الذي اختفيتهم نسألك بأهل عنايتك الذين اختطفتهم يد جذباتك وأدهشتهم سناء تجلياتك فتاهوا بعجيب كمالك أن تسقينا شربة من صافي شراب أهل مودتك الربانيون وعرايس أهل عذرك الذين هم في جمالك مهيمون إليه أو بقات تجلياتك ومحل تنزلاتك ونحن عبيدك الواقعون على اعتابك الخاطئون في عزة جنابك الطامعون في سنيبه شرابك فلا تمتنا على أعقابنا بعدما قصدناك متذللين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم نقصدهم إلا إياك ولا نتشوق إلا لشرب شرابك وبديعهم إياك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تقطعنا بالأغيار عنك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا واجد يا واجد يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فأغفنا يا مغيث أغفنا الغوث الغوث من مقتك وطردك وبعدك يا مجير أجرنا من خزيك وإقابك ومن شر عبادك أجمعين يا لطيف التف بنا بلطفك يا لطيف الله لطيف بعباده يرجق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انتف بي يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف هامنا بخفيه بوافي بهي سنى علي لطفك يا كافي المهمات والملمات يكفينا ما اهمنا والمسلمين والخاطرين والغائبين والمنتقمين ان اخواننا هممه الدنيا والاخره يا كريم يا الله يا رحمان ويا رحيم اللهم أسكن دك في قلوبنا ومدنا في قلوب أصحابك المستفيدين وأهل جنابك المقربين آمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بحبك السابق في يحبهم وبحبنا اللاحق في يحبونه أن تجعل محبتك العظمى ومتك الأسمى شعارنا ودثارنا يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جنيس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين أدم لنا شهودك أجمعين يا غني أنت الغني وأنا الفقير من الفقير سواك يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل من للذليل سواك يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف من للضعيف سواك يا قادر وأنت القادر وأنا العاجز من العاجز سواك لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وأهل بيته بكرة وصلاة، وصل وسلم اللهم عليه وعلى أبيه إبراهيم خليلك وداودة. ونساكنينك وعيسى روحك وإسحاق ذبيحك وعلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين